الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أينك سردحني ر س ا ل ي القواعد المثلة في صفات الله وأسمائه ا ل ح س ن ى فأوصمنا تي الشيخ الإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فأنا صدام ا ي س ت م ي لحقه عدود أو كمدة قواعد كي صفات ك ل ه ي ك س ر ا ر ي فأنا د ر س ي ب النوكساب سينه ديلاه يداه دقة أزيد ا ل ض ب ا ت صفات كودم بيسي. قال المعلف رحمه الله تعالى و ح و ي ي صفات الله تعالى صفات كإله توقيفية وتوقيف ا ل ن ص أي الله صبغ لا مجال للعقل فيها عقل غ ن ك ملهن طو يفكر. دمرك شاعر الطمامي صفاته موقفة و للنقل فلا مجال كائن للعقل وهذه القاعدة وحيل متهي قاعدة ش ن ا د و ق ص ا ر ت ي الأسماء وصف الأسماء الإلهي أو مصنف ر ح م ن الله تعالى ل ه ا القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعن خصها شرني أقوال ف ر ب ذ ن وأهل العلم وإلهي، ا وإن توسيس أصنادع إلهي ي س ف ا ت د يسوع إن توقيفه تاي أ د ل ه ن أ يقصعته، وعقل ربنا آدم كان م م ن ع ك ت ا ي وعن شرني قول إمام البقاوى رحمه الله تعالى أ و ل ي ا ئ كذلك قول. م ا م الخازن و ل ي كذلك ا م ا م الخطابي كذلك قول أحمد بن حمزة رحمه الله تعالى ولها كذلك قول ا إ م ا م ابن قدام ولها كذلك وعن ك ل م ت ل م ي ق و ل ق ا ل و ل ي ا م ا م ا ن رحمه الله تعالى وعن كذلك ت ل م ي ق و ل لها إمام الأئمة أو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله أين صوت الممنعين ت ب ا ي عديين أص ماذا إلهي ا ص ف ا ت كيسو إن تبين يهيم تك ت ا ج ن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى و ح ي ر ي فلا نثبت لله تعالى إله ي أصغر منا من الصفات ت ف ا د ُ ص ُ ب م ن ا إ ل ا ب م ا د ل ا ل ك ت ا ب و ا ل س ُ ن َ ة و ح ي ُ ا ل ك ت ا ب ك ن َّ ا ص ُ ف ي َ م و ي ن م ا س ن ة ا ل ن ب ي م ح م د ا ل ص ح ي ح ة ع ل ى ث ب و ت ه إ ن ا ي َ غ ن ت ه ي ق ا ل إ م ا م أ َ ح ْ م َ د ح م ُ ا ل ِ ح َ ب ْ ر َ ر َ ح ا ي م ف ا ل ل ه ِ ت َ ع ا ل َ ى و َ ح و ي ُّ ل ا ب ي ا و ف ص َّ ف ُ اللَّهُ إ ِ ل َ س ك هِيَ الْصِفَيْ به رسوله و أمر رسوله كُسِفَي لا يتجاوز القرآن والسنة. القرآن كي السنة ن الله م د ع ف إحنا مركدين ن ي ع ليشياكم؟ ا ن ظ ر ا ل ق ا ع د ة الخامسة في الأسماء. الكسَن مكر كلام فربضناه للعلم ولا هاين أن كنت المامني. قال ابن عثيم رحمه الله عليه و ع و ي و ا ل د ل ا ل ة الكتاب والسنة. كتاب كإله هي س ن ة النبي محمد صحيح ي ت سلطانك إن توصي سب على ب و ت ص ف ت ي صفة س و ل ت ا ن كذا ثلاثة أوجه ص د ح وجيه إن توصي سه وعير القرآن كه يحديث الرسوله صفة مركز ا سعيان و صدق شيء أي إن بوتوسان شيءك و ب ا د ا ن و ك و ر ي ن ن ا الأول التصريح بصفة ا ل ت ك و بدوع الدين لعدين يصفده ك ا ل ع ز ة والقوة والرحمة والقش والوجه واليدين ونحوهما إن ا ل ص ف د عبدين وإن نرانا المصفده ل و ا س ا ب ل ا ن ه و ت ع ا ل ى الثاني تكلل بعض ص ض م ن ا الاسم لها وجه و م ر ك ك و ب ص ر ي اسمه إن الصبح مثل الغفور ومتضمن ك و ف ص ن ي ا للغفرة م وسماع متضمن ق ف س ن ا إلى سمعه والنحوها وعن خص ا ل م ر ن ي القاعدة الثالثة في الأسماء قاعدة ص د ح ا ت فأسماء ذا ك م د ا ه ي د أن خص ق ا د ن ي ه قاعدة ص د ح ا ت مصنف ر ح م ه الله تعالى وحِنَى وعدي مركي وناتي المامي وحولها أن أ س م ا ء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: الكسر وروغس و وقاضني. الثالثة قاعدة, قاعدة إنمارتي تلص د ح ا ب و أ س م ا ف الصفات كبعض النصوص والنبوط صيان وعي وتصريح عدين ل ع د ي ن بفعل فعل لا يسبحانه وتعاله س م ي الله والله الصغير. أو وصف أم صف ا ل ى سبحانه وتعالى أ و ل ي ه ا ل ل ا ل ص غ ي دال عليها أو اسمه وإن ت و س ي أم صف ضع إن ت و س ي سك الستواية ا على العرش إلهي صرِّنت وكسر م ر ي ء عرش د ي س ه والنزول إلى سماء الدنيا هي أ ص د ا د ع ا رب أصدار دعاء يوم صمد ا ل ن س و حكم والمجيء إما ش ض و ا ن ص غ ن ا للفصل كالصارخة إلى عيو إمني ا بين العباد يوم القيامة والانتقام يك أ ر ج و س وإمني ك أ ر ج و س من المجرمين دال عليها وحثاني نتصي على ترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى الرحمن كعرش أ ي وكسر مري ترتيب ت و ي ه جد على ش ل نصوص تنو س ي ك ل ه الرئيس وكله الرئسين لأن و ح ه الرئيس الاستواء على العرش ف ب ع د ن ا و ح ك ح ج ل ن ا سول إلى سماء الدنيا ف ب ع د ن المجيء ا وقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا رب وحش أصدع إلى سماء الدنيا ص م د ا إن سويك تي أصدع الحديث ومتفق عليه من حديث أبي هريرة وكذلك بسعيد في صحيح مسلم هذا الحديث فإذا عظيم أ ي ه ي قتال إذا مرك قصار رأيت اعتقاد أهل ا ل سنة والجماعة أو ا ق ي ق ه ي الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله أيها و ح و مرك ويدي ش ي خ ل ل ى أحمد بن سعيد أيها و ح و ل ي حضرت وحن حاضر ي ن مجلس أمير عبد الله بن الطاهر و وقت لا يسوى هام ذحوين อันว่าหน้ามรคัลล์ชูกิขั้นสัตว์วิพากษ์วิมมะรักข้าหาขรร i ันว่าห م ้ามรคัลดิบเทมงามมุนดัตยิวมิมาลิมาลมาห์คามิดะว่าพระบรมร ا กมรคัลสแกมเฟดีสอัพธาริอิสติ ر ح م ه الله تعالى ف س ئ ل و ح د لويدية حديث عن حديث النسول صحيح هو حديثكم صحيح ب ا ب و ا ل و ي د ي ة ف ق ا ل ا عُرِنَ ع م فقال ب ع ض قوات عبد الله عينك د إلى ل ي ن عبد الله بن طاهر أي و ح د يقول هذا أ ا ب و ا سعف بن رياب أ ي يعقوب ت ز ع م وعشقنا إن الله ينزل إن الله تعالى ينزل كل ليلة ท่านบอกว่าเป็น a ่าสอดอ่านงา a อย่ารู้ a ูคุณทัก a ันทัยหรือไอ้ขีดทักษันทัย a ล่าวว่าพูดในนาม i d ากล่าวว่าพูดว่าจะย a ง a ะ a ู u i s ลัยศิลุศดจะกบุยด t فقال ل a إسحاق و ح a ق و و ي ه و و ر ه a ث ب ت ه فوق أرطاح جسرين و, و, و, و, ي ي و ر ر إ و و و ل ه ا i كاحه ص r a و قيره إنه ر ب o السريع أ ر a ا a بلو ب ي ر a كبعد نعم g o s i س ف د قال واحد يعتقد واحد اعتقادا أن الله تعالى مستوٍ على عرشه إنه إلى عرش ريس كسر ي فوق سماء سد ا ل ر م ا ق وكير حتى أ س ف لك النزول إلا عن قوستين إلهي ن ص و د ب ي فقال رجل وحري أثبته فوق وأنصغيين ر ب السرير فقال إسحاق وحويير قال الله عز وجل إلهي وحويير وجاء ربك أيضا قرآن كايد اللي سري فقال الأمير وحول عبد الله بن طاهر يا أبي يعقوب هذا يوم القيامة آية قيامة ك و الرمي سان ونوع قوي دين حديث و ح ك و ا ر م ي فقال إسحاق وحولي أ ع د الله الأميرة إلهها شرف م د ح و ي ن ه ا ومن يجيء يوم القيامة إلها إ م ن يقيامها من يمنعه اليوم يا من ت د ي ي ما أنت عد أودي س و ا أيه سواء م ر ك ك ف ا ي ذ ا سننا نصولك إلى هاي إن الرمياين واجب ت ه س ي د النسك و ص ا ئ ر ي إسحاق أن أ ب و بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة أي يسوى نوع قط الماكلام والكتاب كي سقط على كتاب ا ل ت و ح ي د أي و ع م ر ك ب ل ى باب الذكر ا خ ب ا ر ثابتة الأخبار ثابتة السند بواها علماء الحجاز والعراق في النزول ربي إلى سماء الدنيا كل الليلة من غير صفة ك ي ف ي ة مزول إنما صفة ا ل أ و ص ع د ع ي أناس فئين أيها ولا ل ر و م ا ن ي أستفسر ا أ و س ع أ ر و ت ي قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وعور وقول الله عز وجل لا ي ق و م ف ي س ثكما و ا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله إن من المجرمين منتقون أن ه مجرمين توان ك أ ر ج و س ا و ص ف ة الانتقام ب ا و ج ر ت إن لا سبحانه أهل i ฎ اللّه الكوّك أرّغوسا نيو إن أ ل a ا وحُكُر ما يترمي قاعدة ا, يت ا د د ي ي ل د ّ بيسى أو كميرهاي فصل ك ي ل ب ا د أو كصابسن صفات ك إ ل ه ي م ص ن ف رحيم الله تعالى و ح ا ب ل أ, أ, ا ب ي أ فصل كيل د ح ا د أو كصابسن أسماء صفات كقواعد كصاروري قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى و ح و ي فصل الفصل الثالث فصل كيس د ح ا ت قواعد في أدلة ا ل أ ص م ا ء والصفات وقواعد ق ص ا ئ ص ا ل د ل ة خصائص ردي أسماء إلهي يصفات كإلهي وأنا أضبط قاعدة سليمان صنف رحمة الله تعالى والناتل ما ميم خير في ه وحياة هيد أبرياء ب قاعدة تضبط أسماء إ ل ي إن شاء ا ل ل ب قاعدة تضبط أسماء إ ل ي ت ض ب صفات ك إ م ا كنواح و ق ل ي ا فصل ك ي ص ا د ح ا ت أو تطبق على قصابسن أو قواعد أسماء ي الصفات ك كبعدي وحقيق تبارك و د ن ب ي وها شبهات كفصل كأفراد. قال ا ل م ا ل ف رحمه الله تعالى و ح ر ي القاعدة الأولى قاعدة بقوبات وقصابسن في أسماء الصفات. ا ل أ د ل ة التي تفبطو أدلة القصوايا. أن أسماء الله تعالى إلها أ س م ا ديس و ص ف ا ت ه السفات كيسه يوحي مقنسا كتاب الله تعالى إلها كتاب كيس وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنة النبي ا محمد ف إ هنا فإذا عظيم أن ي م ق ع بأن أسماء إلهي لبصوا بما يكلام صحابه ولا كلام التابعين ولا كلام أهل العلم لبصوا بما يه كذلك س ف ا ت إلهي أقوال الصحابة اللغوصوا بما ي أقوال التابعين اللغوصوا بما ي صفاتك إلهي اسمادي سلبا ضبا وحل ل غ و ص و يا والكتاب والسنة سكلا عطينا أ د ج ن ا أن أهل العلم وحقيبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللغوصوا يا صفاتك أكثر تغطيب ضبا س ُ ن ة ُ ا ل ل ص و ب أ ف ر ت َ ذ ا ق ي ب َ ة ً ي س ْ ن َ ا د ُ خ ص َّ أ ر ْ و َ ت ِ س ف ا د ك إ ل َ ه ِ يَأْسَنَادِي س َ ب َ و ا ل َ ص و ّ ب ِ ي أ َ ذ َ ن س ِ ك ل ن ِ ر ا ن ُ ص د َّ ا م ع ر ُ و ف َ إ ِ ذ د َ ت ي ق ا ن ا أ ي َ ا ل َ ا ل ل ه ص ُ ب ِ ي َّ إ س ْ ن َ ا د إ ل َ ه ِ ي َ س ِ ف ا د َ ك ي س إ م ا ه و ب ا ل ق و ل أ و ب ا ل ف ع ل أ و ب ا ل إ ق ر ا ر ه ذ ي م ر ك قول خيرين ا ل ن ب ي عليه الصلاة والسلام إلهي أسماء غ س م ي ة أ ن الصفات قصبي وكقول النبي عليه الصلاة والسلام إن فربذن أرجري صغر د ا ر ن ة لا و م خ ل ب القلوب ني وحق دارنا ي إله الدومد القلبي س ب د ل فعل وح و ق صغر و ا ل ن ب ي عليه الصلاة والسلام إن توصي إلهي أسمادي سيصفات كيس أيَوَحَوْ أُرَنْجِريِّ اللَّهُمَّ إِشْهَدْ يَرْفَعُ أُصْبَعَهُ إِسْوَإِلَهِ سَرِينْتِ سَصُغِي مَالِنْتِ حَجَّةُ الْوِدَاعُ جَوْبِي نَبِيُّ وَعَلِيٍّ سَلَاتُ و َ س y ل َ ا م ٍ س ِ ت َ ه َ ا د ِ ي a َ ه ُ فِي سَحِيِّ الْمُصْلِمِ ك a س َ أ َ ر َ ر ْ ت ِ ي أ َ ي َ a نَبِيٌّ و a ع َ ل ِ ي ٌ a سَلَاتُ و َ س a ل َ ا م مَدْوَحَوْ كُيُرِي وَأَرَانِي رَوَ aman ดีคุณดูลท a ้งเล่นอาจดู a ด้นบีกุฝรท a กคร a พระเจ้าอิ a ลามสระย a a ดัตข้าทุศีกพร a เ a ้าม a รคาเขาบุญริข์ขบห a ้าดั k ข้าอิ n a ร y ทุกสุ i s อร a ดัตข้าอิริสั่งที่การศึกพระ o จ้าสระยิบมรรคขาวีกุีซนุรับสุนอัะ فحديثك في صحيح مسلم حديث معاوية مرق النبي عليه الصلاة والسلام جاريد وكوير أين الله؟ قالت و ع ا ت في السماء فأقرها رسول صلاص و ق ر ى وقال اعتقها فإنها م ؤ م ن ك بعد وحول فرغم الحرم هو مؤمنة فدست خلاه دينه دينه د ر ي ق علماء السلف علماء السلف الطريق أبو حويه <سؤال> أنا أ ص ن ا د ي الله هي صفات كيس القصوى بالوحيين فقط. ل ب د ا و ح ي وكتاب ق ر آ ن ك هي سنة النبي محمد الصحيحه. لبذاهم وصفات ك ل ل ه القصوى. عباده أ و ر د ه ل ب ذ ا ه بكتابين. قال المؤلف رحمه الله تعالى و ح ي ر فلا تثبت أسماء الله وصفاته. إ ل ه ا أصناديق ي صفات كيس القصوى مايو بغيرهما لبذا غيره. أول قفل غصب ما يمنع إلهي ليه أم ص ي ف إلهي ليه وعلى هذا هذا ل ص ا ع س ي فما ورد وحي صاع ر ر ي إثباته صوتا ك ا ل صوتي لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب وحواجب النقض إثباته إن صوته وما ورد وحي صاع ر ر ي النفيه ديدما إلهي ا ل و د ي د يفيهما ل ب د ل ق ص ا روري وجب وحواجب النفيه إلهي اللوديد มาให้สบัดยดลสุกย์คุณมาลดิเดียสิ่งที่อด a ตสักมาลเคียร์ข้าศึกว a า h ยังเดิมชัดอั سبحانه แ تعالى ย่อมอนุรดเดียสัลลัลละอัลลอฮฺอุนนักที่สุดอดีตแลิ่าลและ حياة ละอั سبحانه แ تعالىعجز มิฎนัมสิ่งที่คั่วหรื سبحانه تعالى وما لم يرد إثباته و حين صارور سبطان ك ي س و ولا نفيه الدين مدي سين صارور، ن فيهما لبذا كتاب ل ب ذ شيء أين خص صارور، وجب وحواجب ل ت و ق ف و ن ق ف ك ج و س ه في لفده كهذا الكيس. شيء عن خص صارور كتاب خيلاه ي أما صلنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيه وخف دونه ي ا ن و غ ه أما و ق ف دونه ي ن د ي ه ش ช่นกันไม่ใช่ a ั่งเรื่องไร้ข้อหามสูมมาริลลาอายค์เขาหรรมิส์และพาดิสเขาหรรมิย์และอาย ا ดีดิสและพาดิสดีดิย์คือคู่หอหรือคีสบวกอัต و ا ح ا ن ص ي إن ا ل س ر ن ت ه ا ي أما و ح د ي ت يا أ ص غ ا ر ل لبعض منها دون كرين، تقدر ن ت و ق ف هنا. أما معناه، ه د ا بمعنى ه س ة ه ا م ر ك ي متسلط من باكويري س ف ض ل الله والله صغير. سيفضلنا ي ا ت كقرآنك ك م ت ا ل ه أحاديث النبي محمد ك م ت ا ل ل ديد منا أو م ت ا ل ه أو غ ل ش ن ا أو م ت ا ل له. ف ا س و ح ق الصفات المركّن لجويدي أميان صغار وضع م س ي ّ ص حتى ديل ل غ و ج ي و هذا لجويرالمنهل سد شباكه هاني معنيه هذا بعض الصفات ولاهيت حج وياه هي صفه هانيلا سبحانه وتعالى ا ل نقص كل ا ي ن أما النقص كله سد ا ن ه لا تعاملي لهين بهذا مصنف ر ح م ه الله تعالى ا ل م و ت ا ل مامي أما معناه ميا فيفصل فيه ولا كلا صاري فإن أريد به الحق هدي حق ل و ج و و ه ه يليق بالله تعالى إلهي أهبان و إ ل سبحانه وتعالى شرف تسا ي, ي إن ن ت و س ي سا فهو مقبول أو ا ل ل ا أقبله وحن ك, ن ن ك ن ر ش ا د ي ن ن, ن ا أرانا واحد ا س ت ع م ا شا آيات القرآن كي حدث ي النبي محمد أرنت أن كورميس و إ ن أريد به معنى هدي لوجه م ع ن ى لا يليق بالله إلهي أن هبون النقص كأ وجب ر ه د ه هذا الكي هراء كهلا ل ل ا الرأني ولا ل ر د ن ي ق ا ل مصنفو عري ف م ما ورد إثباته لله وعي أصا ر الله تعالى ك ر ي وشرع كوي مدي ف ك ل ص ف ة دل عليها اسم سفك ا ل ص و ن إن, إن تسي اسمه ومن أسماء الله تعالى أسماء إلهي كمدا ان دلالة المقابلة دلالة و ع ن ض ب س ا ل ن ف و ص ي أو تضم أم ما كل م س ن ا س صفة ي س م ا ء أو ا ن ف ز ا م أم ا ا ن ت و ص ي س ص ف ا ت كل إنه خص في صي هي وحواجب إ ل لقاص ومنه وح ك م د ة كل صفة تدل عليها فعل صفة ا ل ص فعل ا ل ن ف و ي أو من أفعالها أ ف ع ا ش إذا ك م د ة كالاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء الفصل بين عباده يوم القيامة وحويس ا ل ه ك صرين تو عرشه ذكر س ر ي و صدقه وصدقيو إلى سماء الدنيا إمشذه ا ا وإمنيئن وكلا صار عندوندي س م ا ل ي ن ت يوم القيامة والنحو ذلك يوحي و ح ا ل م, ا م د ه من أفعاله أفعال سكمل التي الله تحصى ل ك و بين أنواعه النوعيدهم فضلًا ا د إ س ك د ف عن أفرادها كل ك ل ي د ة إلا مارته كوب อาฟ้ e ช a ้สา a ระหับบัดน์เล n ออัน i k กบิเคเรนิว e ่งคุ้ศ u s o เอ a มมุสุสิน s ทุเซย์สุ a เดรย์ลายลอสุบิสุดเ a รย์ลายขีตับคีสุกุเลย์เ a ีวยา ف ل อุลลาห์ม a y า s า a i ล a ัยวะฮ์อ u สเมียวิชิอุดดานะวามินอุวะ a ์คัมิดะสิฟากะ o ัวอร a เล a ุบ u อ a อ a a l ิ a ห์อัลก a ยน a นีอัลยิ d a มบัคัมิ i ะ a ัลนิฮวิฮัยวิชิลมิดะวามิ a m i วะ الكلام باكمة والمشيئة باكمة والإرادة باكمة د بقسميها ا ل ك و ن ي ا و ش ر ع ي ب ا ك م د فالكونية بمعنى المشيئة لوجدا وشرعية بمعنى المحبة أي ا لوجدا وهذه القاعدة ف ع و مركم ص ل م الله ع ل ى ه ل ّ م إن ص ي ا ن صفاتك صاروري إن لا إله س ب ح ا ن ه و تعالى الله ص ب قال مصنف ا ل ر ح م ا ل ل ه تعالى و ح ومنه وحكم اذا الرضا صفة الرضا ب ا ك م د ه والمحبة و ا ل ق ض ب والكراهية والنحوها وحي ل م د ا اي اواجب ت ه ي انه إن مركزه وانا صفاتك خص اروري ق ط ب ه ا كلام ايدو ا د ل ذي ورده ومما ولد النفي هو حي وصار رديد مديس عن الله سبحانه إ ل ا ل ى اللذيذة ل ا ن ت ف ا ئ ه ديد ماذا و ح و ي ا وشرع جل سلّحنا وتعالى يسدده وطقوته كمال د ي ه هي صغير الله صغير س د ر كصهور جته كامل خام سد الموت والنوم والسنة والعجز والعياء والظلم والغفلة عن ع م ا ل العباد و ا ل ض م ا ك ق ف ل ولاه كقفل, كقفل يها ض م ا ي سواه عصمين يا صفات كنوع ع ا ص ة وحواجب إن إله سبحانه وتعالى لا ر ب وأن يكون له إيّن إله إليه إلا الديد مثيل عضل مذا أو ك ف و ن ونحو ذلك صفات كان ص ف ا ا ي الله ديدي ي ّ وإلى سبحانه وتعالى الله س ب ح ه و ت صفاتك كسوهرجيدة أي كامل ك ا م ومما لم يردوح عن سؤرور إثباته س ب ن ا ش ي س ولا نفيه د ي د مذيس أين سؤرور لفظ الجها إ ي ا ك م د ا وحيالها ش ر ع ا ا ن ق ص و ا عرورا ي لكن ا ي ذ ت كلّي مادن وحكمهم ا لفظ الجهة كلمة الجهة وكلمة كاي كلّي مادن ا ل م ع ت ز ل ة والجهمية و ا ي و ج د ا ن ا ن ي لا ل ه س ب ح ا ن ه وتعالى ا ي ق و ن ف ي ا ن سفليسا ن ع ل و ي ا أما كذلك ا ي ك و د ي د ا ن استوى ا ا ل ه س ب ح ا ن ه وتعالى إنه عرش ديت إ ل ه كسر ريو أ ي ق د ي د ا ن واحد ا ر ر س ؤ ا ل <سؤال> مهم يا خصار ر ي س إذا م ر ك ا مصنف ا ر ح م ن الله تعالى والنعدين يوم كلامكم ص ن ف في أيها إن تصي مرادكم ر ك ا الجهاد اللغة ش ئ قالوا عرفوا فلو سأل هديوا دي س ا ئ ل قفدي وكويدي هل نثبت لله تعالى جهة إلهي جهة ما أصبنا و هدي وقف كي و رادم قلنا له وحن أ ر ن ن ا لفظ الجهات كلمة الجهاء لم ي ر د في الكتاب وسنة ا ل صحيحا إثباتا ولا نفيا قرآن كدحدي سجها ك م ا و ر م ي س و جها كمسؤرني ا و سنة النبي محمد الله فضل جها ك م ا ج ر ت فإذا ا ل ف ظ ف ا ل جها هل كأذكال تمتدي شرع ما دامين كقولن أن وانكشوف س ن يا ب ا د كأورني ويغني عنه و ح ن ا إن غ ف ل ن ما صب تويح ص ب ن ا فيهم و ل بدرش ومن أن الله تعالى في السماء على السماء وليه سبحانه وتعالى سماه كسر ريو أي الله صبي لفظ ه ا س ت ع م ا ل كي, كي سنو حلف ورنيك جوصه وأما معناه معناها مركّك ا ل م د ل ج ه د ا إما أن يراد به إن لوجهه جهة الصفلي جهة هاسه أو جهة العلوي أما جهة الرئيسي لا تحيط بالله إلهي ك و ب ي أو جهة العلوى أم جهة الرسول ي و د ه م لا تحيط به عن ا ل ه ي ك و ب صدق لا متكون ي بين نقط ا ل س ك ل م ة الجهة فالأولها ضبطهار و ه ذ ه جهة صوف اللو ج د ه الجهة و ه د اللو كدهم و ا ب ا ط ي ل ه و واحد بعد كده ي ولمنافاته ا ديد ماذا أي ديده دي دي دي لحلو الله تعالى إلهي سرين تيسا ص ا ب ة قسونا ذي بالكتابي و ا س ن ة ص ح ي ح ة قسونا ذي والعقل والفطر والإجماع ك ن س غ ن ا ذي عقلقة بين د م كذلك عافماتك قبا كذلك وحو ا ل ه يكون أبو رب ن ي ا د م ك علم المسلمين طوية ما انتكورنا أي كوكولا نسيهين إلهي سرين تيسا إلا وحو ا ل ف ط ر د ي ص ع ي مساحان قيم وياني وثاني كلا باد و ه د ي ا له كذا جهة العلو يتحيط بالله ه د ي ا له كذا باطل أيضا ي د ن وامر لباد وباطل لأن الله تعالى أعظم إله وحده كوني هي من أن تحيط به شيء إنه شيء كوب ومن مخلوقات إنه كوب إله وكوني ه وخلق جيس إنه إله دحجله إلى سبحانه وتعالى وكوني هي والثالث كصدع هذا ديلو شرذ وجهة جهة علو لا تحيط به ح ق وحق لأن الله تعالى على لأن الله تعالى العلي وإله س ر ي ا فوق خلقه إ ل ه خلق ك ي س ن وكسرية ولا يحيط به شيء ش ي ا مقوب ا ومن مخلوقات ه كمل مخلوقات كيسة إنه إ ل ه ي س ر ي ا ن ا والدليل على هذه القاعدة قاعدة لا بد و ح ا ل د ل ي ل أن الصمع والعقل ب ا دليله أما الصمع فمنه وح ك م ا قوله تبارك و ت ع ا ل ى وهذا ك ن كتاب وكتاب أنزلناه أن سودجني مبارك إسبو ا ل ب ر ك ي ف ط ب ع و ه راع لوتقول لا ت ق و ل علكم ترحمون إلى ي ن كعب ص د و ح ا د م ذ د ن ت ي ن إ ل ا َّ ي ن ح ر ي س ه ُ ع َ ي َ د م ر ك م ص ن ك و ح ب ق و ك َ د ل س ا ن ي ة ّ أ ن ز ل ن ا ه ُ إ ن ز ا ل و ح َ ل َّ ف ه م ي َ و ا م ن ا ل أ ع ل ى إ ل ى ا ل أ س ف ل إ ل ه ح ب ا ل س ر ا ئ ي و ك س و د ْ ج ِ ي طَاسِوَعِنَّا ت ُ س ِ ي س ق ا ئ ِ ن ا إلَهِ ا ل س ه و ر ا ئ ِ ي ُ وَقَوْلِهِ ف َ آ م ن ُ و ا ب و ا ل ل َّ و ل ر ي ل ن ه ا ل ر ُ ي م ا ل ي ب ي ا ل ر م ي الذي ذاها أو ح ب َ خ ر ي ن الذي يؤمن بالله ك ا س ا إله الروميسان وكلمات القرآن كسان ي الروميسان واتبعوه ا ل راعي ص ل ع لكم تهتدون و ع د م ذ ن ت ه ن إن ا ر ه ا ن ت ا ن عيد النوى لجد لسنة يا الذي يؤمن بالله و بكلمات كلمات ك ل ه نوح ي ك س د ذلك أكتيسا وقوله صلى الله عليه وسلم رماية وقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ومن أتاكم عنه فانته أعد ا ن و ح ل ق ا ل ن س ا ن ي ا م ح ي ا ل ه النبي ولي مدي ا ل ل ا ع ي وحكم إذا فلا هي سرينتيس سلم ركع ح د ي ث عن م ق ل م ي ومنه حكم ذ ا قوله تعالى من يطيع الرسول فقد اطاع الله خير س و ل خيال أو قيال وح لي مدي ว l a นิมอิลัยอิยาลีวเม a ทวลาคีคจี a ต์วัน a สร a l ยาลินทมาอ i ลล i น a ก عليهم حفيضة إلى وحوليا أنو يقومان a د ر ي ن إنالالص فنوع على قفايد س ن a م إلهاي وحور رسلك i ن و ص د ر a ن u ن ا ل ا ل ص تنوع o ل ى قفايد سنيم إ a ه ا ي و ح و a ر a ل ك أنو صدرين أي حقاء أي كورميس إلهاي سرينتيس i ي ص ف ا a ي ن إلهاي ليه ه, ه ي ص ف ا a ك ي ي ن إنالرسولك قيالنا هذا الرسلك يالنا إلهي بين و لي، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء ورد شيء س ق َ ب ت ا ن فردوه عليا إلى الله إلهي وعليا وإلى كتاب الله ب ل و ع ل ي ن ي والرسول كذلك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ب ل و ع ل ي ن ي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ع د ا ل َ ه ي ر م ي س ن ت ي ن يمالنتمال مؤظبايسنصير م ا ء ذلك خير وأحسن تأويلا س َ ا ل ي ْ د ِ ي ن َ خ ي ر ب َ ر َ م َ ا ل َ ا ل ن ق ط َ ا ن ِ م ق ف ع ن ق ا ل و ع َ و ِ ل ه ي ْ ي و َ ن ح ك م ب ي ن ه م ب م ا أ ن ز ل ا ل ل ه و ا أ َ ر ْ و َ ع ُ ه م ْ دَقُكَ ل َ ح ْ م كُتَّا و َ ي َ و ِ ل َ ه ِ ي ْ ك ُ ب ُ س ُ د ِ الشِّيْءَ و َ ك ِ ت َ ا ب ه كِيسَةٍ وَلَا ت ي ت ْ ب َ ع ْ أَهْوَاءَهُمْ هَرَّاً بَعْلَهِيْرِي ن َ ف ْ أعياده يكوى ا ر م ي ص ف ا ت النبي الأن ص ف ا ت كإلهي ر ا ع ب وإلهي نليهي تدعسانه م و ف ي عنه وإلى غير ذلك من النصوص الدالة تني وحيل لمذا و كمذا النصوص إن ط و س ي س م على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة أو ك و الرميزم و ح ي كتاب كركوسو ا ل د ب ي ي سنة النبي محمد الصحية إنن ا ل ر و م ي ن ا واجبنا و ي ا ي وكل الناس يدل على وجوب الإيمان دليل صار أ ن ط ص ي ا إن, إن, إن الرميين و ا ن إيمان لنا ماذنوا بما جاء في الكتاب والسنة، بما في الكتاب أحكام صار ك ت ا ب ك فهو دال أحكاسنا أ ن ص ي ا على وجوب الإيمان واجب إن واجب فإنن ا ل ر م ي ن ن بما جاء في سنة صحيحة، سنة صحيحة وهي قصة أراري إن ا ل ر م ي ن كلمة كسوف سنقتال في هذه الرسالة إن الراعي أ م ط ل و ب ا ل صحيحه لأن س ن ا ض ب ع ي ف قال ل ه مصوغي لا هي صفاته هي أسماله لأن مما جاء في القرآن وش القرآن كقصة أراري الأمر أمره بإتباع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي محمد الراعك والرمي والرد إليه ي ن س ب اللعليم عند التنازع م ر ك لا يسقى بصده يورد إليه اللعيليو ويرد إليه علني ي س ل و ع علنا ييكون و ح ن ق ن ي ا م إلى نفسه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وقته نولا وإلى سنة سنة سلّع علني بعد وفاته م ر ك ولنذكر بعدي فأين الإيمان بالقرآن هذا بعويخ قرآن كرمي صني لمن استكبر كزكوينيني عن اتباع الرسول إنه رسول ك ا ل ر ا ع أو كزكوينيني أو إيمانك القرآن ك ر م ي س ي ه ي المأمور به في القرآن أو اللي بالقرآن كله أمرين نبي مخاعه اللي نلاجع عنه وتعالى إ ن فرب ذنبه ل ه ي ن ب ولا يفتبعوه راعي ا س ج ع كي القرآن كرمسنا ي ا ي ق ر آ ن ب ا ن رمسنا ي ه لها ق ر آ ن كي كورمس النبي محمد للراعه الكوك الراعي هذا كان مصنف رحمه الله تعالى ويقول الدينية فرقة القرآنية أيو كل الدينية ومن فرق الضلال وعقلانيين ك و ف ر ب ض ن ا عقله كرس عدم لأن عقله وحليه هي مرقوح م ا د ه م ب ن ي ا د م كان هذا الكوعة أما رسول ق خوفه هن نقضه أما هن نقضه كذلك ضد كلام قرآن ك a ب ه سرع آيات كلام الراعي أو ح ل ق a أرنايا أو الرومانسات كتابة قرآن كاروميسي نيد آياتي كورمييني كو محمد يناظر عرض ح ج د وكتريسا وحكلي أرنايا سنة هذه ا ن ك ت ج سنة هذه ا ن ك ت ج لا عقاب مايو إذن هنا مركّ واحد من أيام ق ف ك ا س ن ة ذ ك ك ب ر يا كسن تاغي ما آمنا بالقرآن سنة ما ش ي دون تأقوس أ ع ر و ر هدو تاغي يا هاي بسنة دم أ ا ك شيء بسيط أزك سهل ح ا ل ك هدو حال كيس و م ر ي و ما آمنا بالكتاب ولا السنة إذن كلام كيس و و ح د و تاغي ي هاي عمل تاغي نكفا يد السنة سُنَنَةُ ا ل ق ُ ر آ ن كَيُنُوَفَلْتَرِيتَ سُنَنَةُ و َ ا ق َ ا ن ِ و ُ م َ ا بَحْنَا ا ل ق ُ ر آ ن ِ الْقُرآنُ ك َ ا ل س ُ ن َ ن َ ا ِ أ ُ ب َْ ا ن َ ل َ ن ق َ ف َ لَهُ الْقُرآنَ بَرْهُمَيْسَنَعِ نَبِيُّ م ُ ح َ م َّ ل ٍ رَاعِمَ م َ ي ْ و ِ ه وَكُرَاعِمَ م َ ي ْ و ِِ و َ ش ِ ي ْ ل ِ م َ د ِ ي ن َ ف ِ ا ل ْ أ س م َ ا ء و ل ا ف ي ا ل س ف ا د و ل ا ف ي ا ل س ل و خ و ل ا ف ي ا ل ت ق و ى و وأين الإيمان أو إيمان كما رك و ق و ف الرميسين يا أي بالقرآن لمن لم يرد ق و ف ا ً علناً التنازع وحلا إسقاط ب ي ل النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر الله به إلى وح أ م ر في القرآن كان وعنة صيئاً وعولياً فإن تنزعت في شيء فردوه إلى الله والرسول تتكبر قد الله أدرى سر وحوا ل ص ن ّ ة كعمل ل ف ق ل ه ما أنا واشيسك مباح ما د س ن ن بيجي كذا دكان ت ا ي واشيس مباح عادي ولا ا س ت ص م ن كرا، حد دين ليس قرصة دي الشيء جا، هو حد ليس أمرئ إني ل ه ي كتاب كيس ا ل ل ع ل ي كذلك إلى النبي عليه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل ل ل ع ل ي ووقت حياته أما إنك وإلى سنته صحيحة، سنتي صحيحة هذا ك ا ن هو عام ما هو ق ر ا ت في الأسماء وصفات. ا ل و كعم س ي ا كلمات المصنف ر ح ي م الله تعالى وما ش ا ل نور د ق ي و كعم سيء أ ف ك س ت و ا ء صندا الشجعناي و كعمل فلواي صندا ي م ا ن كيس و قرآن ق ر م ا ي س ن ا آوي ي س و النبي محمد عليه السلام و ه و كان سمين تقل كسيدرا وأين الإيمان بالرسول ا و الرسول برمي بر سناعي ديولها الذي أ م ربه ك ا س و ل له أ م ر ا القرآن เลมั a เล่ามียกบัลมาเจ n ในสุนทรีนี a คือการอัพบัลสุ i ทรีซึ่ง a ีคุยมิดอย่างอัยชะก็คาลภาษาไ a ่ a อ a กู a ่านยาสุน a ะม a บาฮาเลยด้ามสุนนะ a ุอาค a a าเลย a ้า a ส a นนะน a บลีบ a เลยด้ามสุน a ะวะ a าเล a d ้ามมัก a า a ูดอนะ o ุสาร์ม a นสุนนะที่ a ลขาเลี่ a งม i าฮันส a นนะที่ d a ิดด้ามโอโกะอัมลฟัลฮะ a ัดเ a ็กฟิ w ิวั o s a l a a t i i ท a ่ a ะส o ุปย d เด็กฟิ a ิวโ a ฟา حال كعاد كريويد بني عاد مني م و ك ر و ي د و م إلى ه ي ك و خ ب س ا ن ا ل م ا ي حال كعاد كري يصوم بعض ا ل إ ي م ا ن ي لكنه صراحة ت ر ا د و س م و ك د ي ي ص ن م يوحنا تراذم هذا الأقابا كذم بيس ولقد قال الله تعالى إلهي وحيد و ر ي ونزلنا وأنصودجنا عليك الكتاب هذا كتاب أ ن ك و س و د ج ن ي ت ي بيان ا لكل شيء كتابك ساعتين وحول ب ا ومن المعلوم هذا بالسيد اللي أ ي ه هاي أن ك ث ي ر ا ن فر ب ع ر من أمور شريعة و م و ر ت ش ر ي ع ذكمة العلمية علمها المسائل العلمية هذا م ق ش و مسائل العقائد مسائل الأسماء والإيمان مسائل العقائد ب و ح د ة م مسائل العلمية والعملية وعبادات كله سيد ص ل ا د ي ي ص و م ك يذكرك يحجك علمو بالمعروف والنهي عن مُنكر عباداتك لا كبح س ن ا مسائل عملية لا ي و ا ل ا س م ي ة مسائل ا ل علمية ومسائل اعتقاد ل ا مسائل اعتقاد ل ا إن ف ر ّ ب د ن و ح ل ق وحَدّي أ م ا و ح َ ك ُ ص ا أروى شريعة الدهيدة جاءوا ي ب د بيانها عدينت و ا ح ك ّ ت ي م ذي بالسنة إ ذ ا سنة النبي محمد المسائل العقيدة و ع َ د ي س ي والمسائل الوحنا العبادات والمعاملات نوع عديسي، فيكون وحنا يبينها بسنة عدينت وسنة النبي كعدي من تبيان القرآن وقرآن كعدينت تبيان لكل شيء، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال إ ل ى قال مصنك رحم الله تعالى و ح و ي ن وأما العقل فنقول وحنا غرنا إن تفصيل القول أولك الله كلا صار فيما يجب لله و إ ح ي إلهي و ا ج ب ن ق ن ي أو ي ت ن ع عن الله أما إلهي كمن عمي أو يجوز في عقل الله تعالى أما خُبَّنَ إلهي من أمور الغيب و ه أمور تغيب غيب كنقصا غ إلهي حق أ و ل ي ه غيب نقص غيّة التي غيب كاسل لا يمكنون النصور الجليل إدراكها إنه جار بالعقل فوجب هذا وحالك النوعي ه فوجب وحاجب الرجوع فيه أي إلى الكتاب وإلى السنة إلى ما جاء و ي و ي كي من دون ا الله نقض في الكتاب كتاب ق ي ل ه ي وسنة الصحيحة أي سنة ص ح ي ح ة خلاصة قاعدة المفصل كان هذين أ ل ا ً و ا ن ا ً و ع و مصنفه إنه في المامي و َ ي ش ر ع ك س ة أ ر و ر ي و و ا ج ب إ ن ل ن ُ ق ا ض ن ه ف و ع م ر َ ك ا ت س ا ل ي ا ل ص ف ا د إ ل ى س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ف ر ب ا و ف ع ل ي َّ م ذ ا ت ي ة أ م ْ ذ ا ت ي ة ف ع ل ي َّ ة ك ج ر ت ا إ ن ا ل ر م ي َ و َ و ا ج ِ ب و ر ع ن ْ ش َ ر ِ ي ع َ و ِ ك ُ س َ ا ة ن َ ر َ ا َ ر ِ ن َّ إِنَّ أَنْكِيْسَ تَغْنَوَ و َ ي إلهي ا ل س ر ي ن تيسم إن لقاته إن واجبتهاي ثم ر ك ي أدى ل ذ ي ن توسيس من الكتاب والسنة كذلك و ع ك ل ا إنه عدي مصنف رحم لو تعالى ا م ن ص و ص سير ا ل د ق ملاعين قا مسك الساين ا س ي ي س ا و ق ا ذ ا النص و عن من القرآن هن ن ق ط ا م أما من السنة هن نقط إنك إ ك ل فرقين م ع ه ا مسائل ك ع ل م ده أو مسائل ع ق ي د ه هي مسائل كعملية أو عبادات كي كلي معاملات كيا إن سدوا ي ضلقاتهم الله وعمل ف ل و لأن محيلا و ش ر ع لا إله إلا ا ل ه وتعالى والنبي أن يُصدِّي فلا صيامك حياة ذ ن ا ي كجرة نكتفي بهذا ا ل ق د ر إلى ه ن ا س ب ح ا ن ك اللهم حمدك شدد الله أن تصلقاتو ب إليه.